السلام عليكم يا أختي راضية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي زينب ادخلي حضرنا لنقول لك مبارك على ولدك عبد الله فقد فاز في مسابقة القرآن الكريم الدولية في مكة المكرمة هل شاهدته مساء أمس؟ وهو يتلو القرآن الكريم بمكة المكرمة؟ أمام آلاف الناس؟ نعم شهدته مساء أمس في التلفاز كان يرتل القرآن ترتيلاً عبد الله ولد مبارك فقد حفظ كتاب الله وهو في العاشرة من عمره سيحصل ولدك على جائزة كبيرة في المسابقة إن شاء الله ليست الجائزة مهمة. المهم أنه حفظ القرآن الكريم أحسنتي فالمال يذهب وكلام الله يبقى سيعود عبد الله غدا بالطائرة من السعودية وسنذهب إلى المطار لاستقباله سنذهب معكم أيضا لاستقباله جزاكم الله خيرا